يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاره ومن كل السمراء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون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 ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا أَإِنَّا لفي خلق جديد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 الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده وَالْمَلَائِكَةُ من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فانزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد ومن ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أَنَّمَا ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب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 ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبا لهم وحسن مآبا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 أفلا يئس الذين آمنوا أن لا يشاء الله لهذا الناس جميع ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنع قارعة أو تحل قريبا من دارهم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 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يطلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقا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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآد وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 الكتاب وإنما نريك بعض الذين عدّهم أو نتغفّي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن لا نأكل الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفأ بالله, بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب